شايفين يا أولاد؟ قد إيه المكان ده فخم وعظيم زي صاحبه؟ واش معنى عن المكان ده؟ وهو مين صاحبه يعني؟ صاحبه هو صاحب الفضل على كل المسيحيين اللي عايشين في مصر صاحبه إيه We're gonna See you